يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما أَوْ قَنَا عَلَى الْأَسْنَافِ الدَّوْلَى وَالْإِلْحَامِ وَأَنْ تُشْرِكُوا وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أجلون لا يستخرعون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتي أنكم رسول انكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى, فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عن هؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون فَمَن أَظْلَمُ مِن مَن على عَلَى اللَّهِ كِتَبَ أَو كَفَى بِآيَاتِهِ هُوَ لَأَكَلَّمُهُ نَصِيبُهُ الكتاب الْكِتَابِ حَتَّى حَتَّى إِذَا جاء هم رسولنا تفونهم قالوا قالوا أينما كنت تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يقول في أم قد علَت من قبلكم من الجن والمسفِنَاء كلما دخلت أمَّة لَعَنَتْ فِتْها حتى إذا جميعا قاله إسرائيل قال إسرائيل لهلاهم ربنا هؤلاء أغلون فأتهم فأتهم عذابا ضعفا من كل يوم ضعف ولكن لا تعلمون وقالت كونهم راهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون السماءَ لا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يجر الجمل في سنيا وكذلك نجهز المجرمين لهم من جهنم من ومن فرقهم غواش عَزِيزٌ ظَالِمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَكَلَفْنَا نَفْسًا إِلَّا أُسْعِفَتْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى نَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا لَوْلَا أَنْهَدَى نَوَاهُ جَاءَتْ رسل ربنا بِالْحَقِّ أن قَدْ جَاءَ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَارُونَ عَمَّ فَأَذَنَ مؤذن بَيْنَهُمْ الله على الَّذِينَ يَصُدُّونَ سَبِيلَ الَّذِينَ يَدْعُونَهَا عِوَجًا هُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا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 and limit to the presence of their minds. Ask:"What will you see with your embrace? and want έげ from them لَن تَنَالُوا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَمَا كَانَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن يُفْئُوا عَنْهُم مِّنَ النَّارِ أَوْ مِنَ مَا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسر لقاء يومهم هذا ما كانوا بآياتنا يتحدون ولقد جلناهم بكتاب فصلناه على علم هدو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل لو كانوا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت أسل ربنا بالحق فهلنا, فهلنا من شفعاء فيشفع لنا أول رب فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ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 وهو الذي يرسل الرياح أشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخضج نباته بإذن ربه لا اَمْ تُرِيدُونَ إِلَّا لقوم كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَقَالَ قَوْمِي اعْبُدُوا اللَّهَ لَكُمْ مِنْ إله غيره إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَعَجَبَةٌ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوا فأجناه والذين معه في الفلك وأغنى الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوما عمن <تصفيق> تفسير سوره وَقَعَ عَلَيْكُم مِن وَضْبِكُمْ رِجَسٌ فِي أَسْمَاهُ وقطعنا تابر وقطعنا الذين كذبوا بأهلاكنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قُمْ هَذِهِ نَاقَةُ لكم لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا فذَرُوهَا تَأْكُلْ في أرض الله ولا اللهِ Thank you. فأخذتهم الوجهة فأصبحوا في دارهم جاهلين فتولى عنهم وقال قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولا وهم بها من أحد من العالمين لدي انكم انهم اناس يتقهرون فانجيناه واهله كانت من الغافلين وانذرنا عليهم لفضيله <تصفيق> أخاهم محمد ولا تقعود بكل صراط تعدون وتصدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها وتبغ يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولوه كارئين قد استرينا على الله كذبا إن عدنا في الملتكم بعد إن نجان الله منها وما يع ربنا كل شأن علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال النبي وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا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 لا أخذنا الا اقرنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يطلعون ثم بدلنا ما كان الساء الا حتى عفا وقالوا وقالوا قد مساها فأقفناهم بوتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا أن لو نشاء أصبناهم بدنوبهم ولقبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك الترى نقص عليكم أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان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 فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فاتبها إن كنت من الصادقين فألقى عصا في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا فاغنبوا هنالك وانقلموا صابين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب نوسى وهارون قال فرعون آمنتم بِهِ قبل أن في المدينة لتخرج منها, منها أهلها فسوف تعلمون لأطغي عن آل من خلاف ثم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون.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 وقال انهاك قال سانقتل ابناءهم ونستحني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 فَكَيْفَ يَضِلُّونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّ مَن طَغَىٰ عِندَ اللَّهِ ولكن, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَقْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لتسحرنا بِهَا لتسحرنا ورسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والطفاد عدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا قوما ولما وقع عليهم قالوا يا موسى ربك بما لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما تشفنا عنه مرمجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم منهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا والقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا valor أخذ برأس أخيه يجوه إليه قال من أن إن القوم استوعفوني وكانوا وكانوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم قال اغفر لي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تخطب العجلا سكانوا غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لضفر وحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نصحتها هدى ورحمة للذين هم لربهم هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما, فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا هي الا فتنتك تضل بها تضل بها من تشاء من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا مرحمة وأنت خير الغافل. فيها به الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا تابعون الرسول النبي الأنبياء الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والقرآن يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر عليهم الخبازة ويضع عنهم ويضع التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هنا